وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ثم لم يقصوكم شيئا ولم يظهر عليكم أعدم فأتموا إليم أحدهم فأتموا إليم إلى مدة إن الله يعب المتقين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 وَإِن عَذُمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَزْرَوْنَ كَفَأْجُرُّ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين أهت إلا الذين أهت عند المسجد العام فمستقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتاب قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله زمنا قليلا ضدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيه مؤمن إلا ولا وأُنَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَعَقْوَامُوا الصَّمُورَةَ وَأَنتَمُ الثَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطُعْنًا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ أَهَمَّتْ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ A toóatinu latàmanndakafu a maụ wamo bi irö jetsni wa ho Bada ukom a a ma otti taksa Folọ aako قَوَاتِنُمْ يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْذِهِمْ وَيَصُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَصُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَكُم مِن مُمِينِينَ وَيُذِيبَ غِيْهُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ والله أليم حكيم أم حاسبتم أن تطوكوا ولما يعلم الله الذين جاهزوا منكم ولم يتقفوا من دون الله وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خبير بِمَا تَعْمَلُونَ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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقوم الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين a jajal tűzsel, a télege, a ima, a templom, a darab, kámen, a málá, a haj, a الله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 اِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبَّ كَفَرَ عَلَيْمًا يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ قُلْ إن كَانَ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرةكم وأشيرةكم وأموال نقتطفتموها وتجارت تخشون كسدها ومساك ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَهْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ نَا يَدِلْ خَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ عُونَيْنِ إِذَا أَجْبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فلم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 وَأَنْذَلَ جُنُودَ الَّتَّرَوْهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَلَمَّ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 إن الله عليم حكيم قواتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحزمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون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 سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم وياب الله ويا الله إلا أن يتم نوره ولو كان الكافرون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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموانا ناسب البطن ويصدون عن والذين يكنزون الذهب والفضه وتناي وفقونه في سبيل الله يبشرون بعذاب اليم يوم يحمى عذابين في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وأبهرهم هذا هذا ما كنفتم لأنفسكم فاذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهر عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله وخلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الخيم فما تظلموا في عند أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نفج زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحدن له أعمال يحدن له أعمال ويحرمون له أعمال يواتئ ما يجين لهم سوء أعمالهم والله لا يذيق قوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا أقين وكموا في سبيل الله استعقلتموا إلى الأرض a vaddújtóm, belágyatidúnya, min híre. Famamamata, húlágyatidúnya, finálá, híre, híre, إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضره شيئاً والله على كل شيء قدير إلا الظُّلُمَاتِ وَالظَّلَمَاتِ قَد الله إذا إِذْ الذين كفروا كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هما في الغير إذ يقول هُمَا لا الْغَارِ الله يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلين وكلمة الله هي العليا والله عزيز عكيم إنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضاً قريباً وسفراً قواصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقوة وسيحلفون بالله ناو استطعنا لخرجنا معاكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم داخل وارتابت قلوبهم وارتاب قلوبهم فهم في غيبين يتوددو وانا ودارة القرون لا اعد له ادة ولكن كرهوا باثهم فسبطوا وقيل قد مع القائدين لو خرج فيكم ما زادكم الا غبا ولا اضاع وَإِذَا أَضَاءَ لَكُمْ يَبْغُونَ فِتْنَةً وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالْوَرَعِ مِنْ لا قاذب يتغول فيتن قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق الله وهم ومنهم يقول ذل ولا تفتني نَزَّنَّا مَرْمَحِضَةٌ بَيْنَ كَفَّيْنِ أَلَنْ تُصِبْكَ أَسَنَةٌ تَسْؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ خَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِيعٌ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى nepnőn a töröltökökön, a jutalmakat Allah a szívekben vagy a szívekben, a töröltökökön, a szívekben vagy a szívekben, a töröltökön, a szívekben vagy هلكم كنتم قوما فاسقين وما بنهم أن تقبل منهم نفاقتهم إلا إلا أنهم, إلا أنهم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 إنما يريدوه ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسه وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنه قوم يفرقون ami a giduna, belge, anna, maró, rotina, mutda, rotala, walla, willa, hiwa, rumia, jama, rot. Uamirom, a mi zunkáfi, soda, rot, ivane, prominha, walla, boa, illam, ju, prominha, izaromia, Walla, walla, هُوَ مَالَهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الزقاب والغالمين وفي سبيل الله وبني السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يوزون النبي ويقولون هو أذن قولوا أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يوزون رسول الله لهم عذاب أليم Yajlifúna bil-lahi lakum, lérdúhukum, ورسوله wa rasuluhu, a haqtú an yérdúhú, inn kánu múminin. Alem yálamu an-hú man yuhadid wa rasuluhu,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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِالْعَفْوِ وَبِالصَّلَاةِ وَبِإِيتَاءِ الصَّدَقَاتِ خَيْرٌ لَّكُمْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ jó fe po invent ben komtó veben ko i inventú vi يعاونون يا مرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقفون ايديهم لص الله فنافيهم ان المنافقين هم الفاسقون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 Famak az őrüljöttek, de ők azok, akiket őrüljöttek. A mûvöltök és a ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وَعَدَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَنْجَرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْعَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي أشاهد الكفر والمنافقين واغلوه عليهم ومأوير تهنم وبئيس المصير يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ keli بَعْدَ إِسْنَامِهِمْ wa بِمَا faru bada isnami نَقْمُ wa hamo bi madan ya na du Wa na وَإِنْ يَتَوَلَّهُ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا نَرِيمًا فِي الدُّنْيَا وَنَاخِرَهُ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَظِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَإِنَا أَتِرْنَا مِنْ فَضْلِهِ <سؤال> ان اصبطنا وننكون من الصانعين فلما اتاهم من فضلي داخلوا بني وتولوا وهم معرضون فأعقوبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا ما وأذوه وبما كانوا يكذبون. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ هُوَ نَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِذُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ مَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فيسخرون منهم سخر الله منهم، ولهم عذاب نليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم، ذالكَ كَبِيرٌ لَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَوَعَنَا يَدِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ سَرِيعًا الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافًا لِرَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ جَاهَدَ بِأَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَلَّ نَصْرُهُ ۚ وَلَا تُقْهَرُونَ فِي رُوفٍ قُلْ إِنَّ أسدت أراً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَإِنْ يَضْرِبْكَ اللَّهُ ضَرْبَةً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ وَزَعَكَ اللَّهُ آيَبَةً مِنْهُ فَاسْتَاذِنُ فَاسْتَاذِنُ تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنك رضيتم بالقعد أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أعد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 وَإِذَا أُزِلَتْ سُوَتُنَا مِنَ الْبَلَاءِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِكَ أَنْتَ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا وَقَالُوا ذَرْنَا أَنَّكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وطبئ على قلوبهم فهم لا يفقرون لكن الرسول والذين آمنوا معه جادوا بعوالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرا وأُنَائِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ أَأَدَّى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِيمٍ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ الْمُعَذِّلُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُوْزَنَ لَهُمْ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ فِيمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولا على الذين إذا ما أثوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمء حذرنا لا يجدوا ما ينفقون إنما الثبيل على الذين يستاثنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا وزعتموا إليهم قل لا تعتذرون أنه من لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملك ورسوله ثُمَّ má tólatnyúá innen elrémi a vabbi vagys se hádáti felmül nebbi akommbi me konunkmenúnt. إِلَيْهِمْ fú عَنْهُمْ a عَنْهُمْ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 الأعراب حسد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا عدود ما أنذر على رسوله والله عليم حكيم وَمِنَ لَعْظَبِ مَا يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْوَمًا وَيَتَوَبَّخُ بِكُمُ الدَّوَائِدُ عَلَيْهِمْ نَائِرَةُ الثَّوْءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الَعْرَوَى بِمَا يُمِنُ الَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِرِّ وَيَتَخِذُ مَا يُفْقِقُ قُرْبَاتٍ عَنْ دُعَائِ وَصُلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّ قُرْبَةً لَهُمْ فَيُدَخِّلُهُمُ اللَّهُ فِي وَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالثَّابِقُونَ ذَوَالُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالصُّورِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُم بِإِحْتَانِ وَاضِعَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا وأعد لهم جنات تجري تحتها لنا مخوالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون وَمِنْ أَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرْضُوا أَلَمْ فَأَقِيمَ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ فَنُعْفِي بُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرْدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سجئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رعيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليه إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلمون أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملك ورسوله والمؤمنون وَسَتُرَدُّونَ إِلَى آلِمِ الرَّيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْزَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُحَذِبُهُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ أَكِيمٌ الذين تتخذوا مسجدا ضياء وقفا وتفريقا بين المؤمنين وإرضاد وإرضاد لمن حاربوا ورسوله من قبل ولا يحلفون إن ردن إلا العثن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه عبد لا مسجد نصّف على الطقام من أولي ومن حق أن تقوم فيه فيه رجال يعبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفما نستث بنيانه على تقوى من الله ورضاني خير لما نستث بنيانه خير لما نستث بنيانه على سفاذ وفنهر فنهر به في نار جهنم والله لا يذل قوم الظالمين. لَا لا يزال بنيانهم الذي بنوا وريبة في قلوبهم الا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 Vajmen a مِنَ مِنَ na ló, Gastabáncirum, biba e بِهِ játombe, Oazadika, الْعَظِيمُ uolfa, uolha, uolha, uolha, uolha, Arraqon, a szajdulámirnál, a Megrőfön, a néhunál, a Munkrön, a néhunál, a Munkrön, والذين آمنوا أن يستغفلوا للمشركين ولو كانوا ولو أني كانوا قرد من بعد ما تبين لهم أنه الجحيم هناك استغفار رب رحيم لابيه الا موعده وعدائيا فمما تبين له ان هو ادب لله تبرؤ امنا ان ابرا من اول وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ دَهُ مُرْكُ السَّمَاوَاتِ وَذَرُدْ يُحِيِّ وَيُمِينَ وما لكم من دون الله من ونج ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ومنصر الذين اتبعوه في ساعة العصر الذين اتبعوا في ساعة عصرا من بعد ما كاد تذيع قلوب فريق من ثم تبع عليهم ثم تبع لهم إنه بمرؤف الرئم وأل الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما وأبت وضاقت عليهم أنفس وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الجَعَلَ اللَّهُ إلَّا إليه ثُمَّ تَبَعَ لَهُمْ لِيَتُوبُوا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 أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبوا ضمع ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا ولا يطئون موطن يغذ الكفار ولا ينالون ولا يمدون من عدوين لِلَّهِ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَذَرَ الْمُعْفَينِ وَلَا يُفْقِهُونَ فَقَدَ صَغِيرَةُ وَلَا كَبِيرَةُ وَلَا يَقْطَعُنَّ وَادِيَ لِلَّهِ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ma كان المؤمنون لينفروا fá, فلولا fá, من كل فرقة منهم ليتبقهوا في الدين ولينذروا قومهم وإذا وجعوا إليهم لعلهم يحظرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفر وليجدوا فيكم غرضا واعلموا أن الظلام على المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا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 أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَنَ وَمَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَنَ وَمَرَّتَنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ فإذا ما أُزينت صورتُه وذعُهم وإِنَّ بَعْضًا بعض هَلْ يَرَاكُمْ هَلْ يَرَاكُمْ مِنَ عَدِيسٍ مَنْ صَرَفُوا صَرَفَ, صرف الْقُنُوبَ بِأَنَّهُمْ قَمُلَّا يَبْقَوُونَ لقد جاء أكون رسول من فيكم أذين علي ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين وأوف الرحمين فأنت تولوا فقل عثمي الله